بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعل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 اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ار على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمان حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني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 قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطنون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره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 من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَلَئِن كَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 أفَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَبَاءُ وَيَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض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 ولكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون